لذا غبن نهار وجن لايل ونجمي قد ملا كوني عاليا تذكرت السحاب فسالت عيني على خدي وجرح مقلتي لقد طال الفراق وطال صبري وقلبي كم رواه الحزن ريا pultamir och jagmamir, kärlekschakillar, blåkat när de gick فقد كنتم لها روحا وكنتم لها نخلا إذا دب العراء لها نخلا إذا دب العراء